يا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خاد المشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الموالاة المحومة غير الكفرية تتضمن ما يلي أولا محبة الكفار واتخاذهم أصدقاء قال تعالى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 ثم بعدها سيتكلع عن الموالات المحرمة التي تصل بالإنسان إلى الكفر فبدأ بالموالاه التي لا تصل إلى الكفر لكن لا تجوز فيها شيء من الموالات للكفر منها اتخاذهم أصدقاء ومحبتهم يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله هنا الذي قاله إبراهيم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 الله لا يحبه سبحانه هو يسب الله سبحانه وتعالى يعني كان النصارى هم كما يقال احسن الكفار ومع هذا يقول الله تبارك يشتمني ابن ادم وليس له ذا قال كيف يشتمك انت رب العالمين قال يقول ان لي ولد فالنصارى اللي هم احسن الكفار يشتمون الله فكيف نحبهم ما يصلح هذا ابدا والحب والبغض هي عمل قلبي لا يعني الحب والبغض ان نظلمهم وذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اهينوهم ولا تظلموهم فانهم سبوا الله مسبا ما, ما سبها اياه احد من العالمين لقد قالوا ان الله ولد إن الله ولدا فالقصد ان محبه الكفار لا تجوز وهنا نفرق بين المحبه العقديه والمحبه الفطريه المحبه العقديه والمحبه المحبه الفطريه لا يؤاخذ الله بها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 من النساء والبنين وقلاطين المقنطرة تصور واحد زوجته يهودية او زوجته نصرانية ما يحبها معقول ما, ما تزوجها لانه يحبها لكن ما يحبها المحبة الدينية يحبها المحبة الشهوانية وكرجل مسلم ابوه كافر يحبه لانه ابوه لكن لا يحبه المحبة الدينية يحبه محبة العاطفة بين الابن وابيه او العكس يكون الابن كافرا الاب يحبه هذه المحبه الفطريه لكن لا يحبه المحبه الدينيه فاذا فرقنا بين المحبه الدينيه وغيرها ارتحنا في هذه المساله فقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ومن آخر من بالاخره يوادون من حاد الله ورسوله اي المحبه الدينيه وهنا مقصود المؤلف وهنا قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام وأصحابه لأقوامهم إن براء منكم ما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا المحبة الدينية والبغضاء الدينية حب البغض في الله وذلك قال من أحب في الله وأبغض في الله هذا هو الولاء والبراء طيب الثاني التشبه بهم التشبه بالكفار كذلك محرم تشبه بهم بلباسهم بقصات شعورهم بوضع الوشم الان صاروا يقلدونهم فيه اي شيء, أو مو أي شيء كثير من الاشياء تاتي من الكفار يقلدها الناس ومن اغرب ما رأيت اني قلت اكثر مره اعيدها لا باس لانه لا احد مستغرب منها هذه المنظرات هذه انا ما نقتنع فيها نهائي يعني في السابق منظرون في صبغ في شيء كيف يقطونه ما يلبس عيب ذا يشتري نشتريه مشقق والبنات كذلك يشتري مشقق مشقق مو يعني مرتب لا مشقق زين من تحت وللفوق وهالشيء يلبسون فيه تقول هذا هذا اللي بس موضه بنرجعها الموضة من بياض الكفر فهنا هذا واضح ان تقليد الكفار واضح جدا قصه الشعر لون الشعر كذا اما اذا كانت ليست تقليدا او صارت من لباس المسلمين مثل الان لباس البنطال يعني البنطال في الاصل ليس من لباس المسلمين لكن الان اكثر من نصف بلاد المسلمين تلبس البنطال يعني المغرب العربي مصر السودان الشام طيب تلبسوا البنطال عادي. ولا في عندهم شيء ابدا طيب فالان لا يقال ان هذا من لباس المشركين خاص صار من لباس المسلمين صار من لباس المسلمين فهذا يتسامح فيه هذه ماذا انه خاص صار من لباس المسلمين لكن شيء من خصائصهم شيء لا يعرف الا لهم شيء لا يعرف الا هذا الذي يكون فيه التشبه بالكفار ثالثا قال تركم يظهرون شعائر دينهم من اعياد وغيرها وبناء الكنائس عفواً شعائر الدين بشكل عام إظهارها كذلك لا نسمح لهم بذلك إظهار هذه الشعائر الدينية في بلاد المسلمين في بيوتهم كيفهم لكن لا يظهرونها بالعلن لا يظهرونها بالعلن كذلك معاصيهم بشكل عام ما يظهرونها بالعلن تركم يبنون الكنائس أو المعابد للمسلمين بلاد المسلمين تنقسم إلى قسمين بلاد المسلمين تنقسم إلى قسمين قسم اللي هي جزيره العرب تسمى بيضه الاسلام هذه لا يجوز بنا فيها كنائس ابدا نهائيا ولا ابقائها لو كانت حتى لو كانت مبنيه من قبل لا يتجوز ان هذه بيضه الاسلام ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان اجتول قال اخرجنا اليهود النصارى من جزيره العرب خلاص فهؤلاء لا يجوز ان تبنى لهم كنائس في جزيره العرب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 لكن لا يسمح لهم ببناء كنائس جديده ولا برفع الكنائس على المساجد ولا غير ذلك لكن عندهم كنائس تبقى كما هي لكن لا تبنى جديدة في بلاد الإسلام التي يحكمها الاسلام كذلك قال اتخاذهم بطانه نعم لا يجوز أن يتخذوا بطانه كما قال الله تبارك وتعالى ايها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد وجدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر والله سبحانه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وهذا هو نقول أحسن الكفار يهود النصارى أهل الكتاب أحسن الكفار ومع هذا لا يجعل أن يتخذوا بطانة وقد دخل ابن أبو موسى الاشعري على معاذ أو العكس دخل أبو عبد الله مسعود من على بموسى الأشعري وكان عنده كاتب نصراني وزير نصراني يعني, يعني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 وكونهم رؤساء دول أو وزراء هذا هذا من السبيل على المؤمنين لهم نعم أن يسكن مع الكاف في مسكن واحد ولو كان قريبا أو زميل له هذه والله فيها نظر يعني هذه فيها من الموالا خاصة إذا كان انسان مثلا يسكن معه لكن ما في اللي هي القلبية وكذا واحتاج إلى أن يسكن معه والله فيها نظر هذه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 فنعم الا الاصل الجواز فيه هذا والله اعلم كذلك زيارته زياره الاصل فيها كل الدعوه الله تبارك وتعالى هذا الاصل اما زيارته محبه فيه وكذا وناسه وجلسه معه كذا هذه فيها نوع من المحبه القلبيه له اما اذا كان بقصد إيناسه لقبول هذا الدين او كذا ودعوته الى الله تبارك وتعالى فلا بأس بذلك تهنئته بعيادته الدينيه لا يجوز لأنه لما تهنيه بعيد الدين كأنك تقول لدينك صح كأنك تقول لدينك صح لكن تهنيه بغير العيادة الدينية لا بأس جاءه ولد تقول جعل الله من درية صالحة مثلا آآ آآ رزق بعمل تهنيه بذلك تزوج تهنيه بالزواج رقية في عمله تهنيه بهذه الترقية اشترى بيتا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 العدل عند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضا عند وجودهم تحت حكم المسلمين قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبي بما تعملون دعوتهم دعوتهم الى الاسلام فان دعوه الكفار فرض كفايه على المسلمين فرض كفايه فرض كفايه فإن دعوة الكفار فوض كفاية, كفاية على المسلمين فإن دعوة الكفار فوض كفاية على المسلمين يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم قال الله تعالى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي يحوم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما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 لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم متفق عليه لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هوي رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام أخراه مسلم ويجوز المسلم أن يتلطف بالكافر فيناديه بكنيته ويسأله عن حاله وحال أولاده ويبدأ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 بينهم يعني إذا تقاضى إلينا مسلم وكافر نحكم بالعدل سواء كان مع الكافر أو مع المسلم لا يجوز محاباه المسلم لكونه مسلما ونظلم الكافر لانه كافر هذا لا يجوز بل يجب العدل مع الكفار هو كافر نعم لكن اقامه العدل شيء اخر ولا يجرمن لكم شناء قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا بد من العدل حتى مع الكفار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 عند خادما قال كم سنة صارت الكويت قال عشر سنوات قال الإسلام قال ما حد كلمني عن الإسلام ما حد بل أنا أعرف شخصا قلت له مرة عندك الخدم ما سلم قال لا إن شاء الله ما يسلمون إذا سلموا تعنفوا في الجبل كذي يقول يقول إذا سلموا بات بطلع وبيفلوس زكاه لا خلي, خلي كافر خلي كافر حتى ما ي... ما ودى أن يسلم بل, بل بلغ بأحدهم أنه لما أصن طرده من العمل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 في زمنه لما فتحوا بلاد الروم في قبرص وكذا في زمن عمر بن عبد العزيز أتوا برجل مرتد فأرسلوه إلى عمر بن عبد العزيز فقاله لماذا تركت الدين بعد أن دخلت فيه قال دخلت فيه رغم قال كيف قال هددني بالقتل رفع علي سيف قال تسلم أو أقتلك فقلت له أسلم وأنا لا أريد الإسلام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 بحكم انه يهودي ولا نصراني لا يجوز غشه يوسف عليه الصلاه والسلام لما راى الملك وهو كافر الملك قال اني رأيت وقال الملك او الرجل اللي دخل على يوسف وقال الذي نجا منهم والذكر بعد امته ان ننبئكم بتاويل فارص يوسف ايه الصديق افتنا في سبع بقرات سيمان ياكلون سبع عجاف وسبع سمولات قدر وخرايا بيسات لي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين نصح لهم وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تنصحه فلينصح وقال المستشار مؤتمن فهذه أمانة إذا استنصحك الكافر يجب عليك أن تنصح له ولو كان كافرا يعني ما يجوز مثلا يجيك كافر يقول وين مثلا ابي يروح صربيخات وين صربيخات توصف لصوب إنه يصيب يقول لك كافر لو خلي ما يجوز ما يجوز فهذا من الظلم هذا من الظلم والتعدي فالقض إنه لا يغشون ما يغش على ابن كافر هذا لا يجوز المسلم لا يغش طيب يحرم على المسلم ان يسيء الى احد من الكفار غير الحربيين الحرب يقولنا معلن الحرب عليك هذا هذا هو يبيك هذا يجوز قتله اصلا طيب اللي بينك وبين الحرب لكن نتكلم عن اللي ما بينك وبين الحرب طيب بل يلين لهم القول ويخاطبهم باخلاق المسلمين ولا هؤلاء كيف يختارون الاسلام الا اذا عرفوا اخلاق المسلمين وفيها من السماحه وحسن الخلق و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 عليك فقالت عائشه وعليكم السلام ولعنه فانهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي قال وعليكم انتهى الامر اما اذا سلم تسليما واضحا قال السلام عليكم فقلوا عليكم السلام ما في بس لكن لا تقل له رحمة الله لا تقل له رحمة الله وإنما تقول وعليكم السلام الرحمه لا تجوز عليهم بالرحمة حتى يؤمنوا لكن تقولوا عليكم السلام إذا سلم سلاما واضحا وكان أن اليهود يأتون للنبي يتعاطسون عنده يعني ما في عطس يعطس غصب علشان الرسول يقول لي يرحمك الله يدروننا رسول يتع... ما كان يقول لهم يرحمكم الله كان يقول لهم يهديكم الله يهديكم الله فاذا يجوز لك أن تدعو له بالهداية ما في باس تدعو لكافر بالهداية جارك أو قريبك أو زميل عمل تدعو له بالهداية مانع او زوجتك اذا كان كافرا تدعو له بالهداية اما هنا قال لكن لا يجوز ان يبدأ الكافر بالسلام عليك لا هنا لا يجوز ان يبدأ الكافر بالسلام عليه ادلوها عليه وليس عليك لا يجوز ان يبدأ الكافر بالسلام عليه التثمانية فقط ثمانية, فقرة ثمانية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 ما تقول السلام عليكم كل صباحك الله بالخير كيف حالك اهلا وسهلا مرحبا لكن ما تقول السلام عليكم تبدأه بتحيه غير السلام تبدأه بتحية غير السلام حتى لو قال قالت ليش ما تسلم علي قلت لك مرحبا اهلا وسهلا ايش قال لا قل السلام عليكم لا ما اقول السلام عليكم انت تكفر بالسلام انت تسب الله سبحانه كيف اقول لك السلام عليكم قال انا اقول لك السلام عليكم كيفك انت لي لسانك ما تبي لا تقول مثل لو جاءك يهودي قال ليش ما تزوجني بنتك ما يجو زوجك تك انا زوجك بنتي طيب انا اباح الله لي بنتك لكن ما اباح لك بنتي هذا دين ما في لعب واضح فالقضى لا كان عن الدين بحجتنا والله هم يسلمون علينا مثل واحد يجي يقول زين هم يقدرون ان ابن مساعد هناك ليش ما تقدرون انه يمكن ايسمه مو هذا دين مو مزاجيه يعني هو أذن لنا بالزنا نأذن له بالزنا أذن لنا بإقامة مساعدة نأذن له بإقامة خمارات غير صحيح هذا الكلام ف... لا ليست كل شيء بالمقابل نعم تضع ما يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكافر أولا يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلم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 كالصدقة على الفقير المعوز منهم وكإسعاف مويضهم لعموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ثالثا يجوز بغوهم بالهدية ونحوها لتوغيبهم في الإسلام أو في حال دعوتهم أو لكف شوهم عن المسلمين أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم ليستمروا على ذلك أو لما يشبه هذه, هذه الأمو من المصالح الشوعية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 وكانت مسألة خطيرة جدا يعني لو علم عليهم لكن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان ممكن يخبر الكفار عنهم ويقتلونهم لكن مع هذا لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم داز له ذلك يستعب للمسلم يحتاج للمحتاج منهم صدقة في كل كبد الرطة أجر فالكافر في أجر عندما تصدق عليه يهودي مجوسي هندوسي اللي يكون في أجر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 الحنابلة عندهم يجوز أن يعطى الزكاة الكافر المؤلف قلبه في تأليف القلب يجوز اعطاء الكافر من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ذهيبة من اليمن واختلوا فيها قالوا الزكاة بعضهم قالوا لا هذه من عموم الأموال متنفلة فمن قال إنها من الزكاة أعطى منها النبي صلى الله عليه وسلم للكفار وإن كانت من الزكاة وان كانت من غير الزكاة فيبقى الأصل وهذا أحوط لا يعطى الكافر من الزكاة لا يعطى الكافر من الزكاة وإنما يعطى من الصدقات العامة نعم قال يجوز برهم بالهدية الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالبر والإقساط والهدية وهذا كله جائز تهدي لطعام، طعام تهدي إلى ما في باس إن شاء الله تعالى وتقبل هديته وكذلك لما جاءت قتيلة بنت عبد العزة ام اسماء بنت ابي بكر جاءتها بهديه فترددت في قبول هديتها فقالت ان امي جاءتني راغمه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءتني بدي اخذ هديتها قال نعم بري امك بري امك وهي كانت كافره قتيله قبل ان تسلم قتيله بنت عبد العزة يستحب اكرامه اذا جاءك ضيف كافر تكرمه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 وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نعم يجوز للمسلم زوج يهوديه والنصرانيه فقط اما المجوسية الهندوسية البوذيه وغيرها من الكفار لا يجوز وأما الكافر لا يجوز له يتزوج الا كافره ما يجوز المسلمه لا يتزوجها الا مسلم اما المسلم فله ان يتزوج ايضا من غير المسلمه نعم ثامنا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين وذلك بشوطين الأول الإضغار إلى اعانتهم الثاني الأمن من مكوهم وضارهم بحيث يكونوا جنودا موؤوسين عند المسلمين وتحت اشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضار على المسلمين نعم يعني هو الشرط هنا لاستعادة بالكفار أن نأمن ضررهم علينا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 إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا خلاف بين الحنابلة والجمهور كما قلنا الجمهور لا يجوز مذهب مالك والشافعي وابن حنيفه لا يجوز دفع الزكاة للكفار مطلقا الحنابلة هم الذين يقول اذا كانوا من المؤلفة قلوبهم يعني من من يرجى اسلامهم فيجوز نعم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 طبخ طعامه وغسل ثيابه لما في ذلك من إذلال نفسه لها إلا إذا احتاج إلا إذا احتاج يعني لا يجد إلا هذا العمل فلا فأس نعم أرابع عشر تجوز تهنيئتهم بمناسباتهم الدنيوية كحصول ربح أو ولادة ولد أو قدوم غائب ونحو ذلك إذا كان لمصلحته شخص نعم قلنا هذه الأشياء تجوز تهنيئتهم لكن الذي لا يجوز هو تهنيئتهم أمور الدينية أما الأمور الدنيوية في تهنئه بها نقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم. هل عندك سؤال نعم كيف ايه؟ لا لا ما خير ان شاء الله